فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تظلوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون أي ومن نعم الله عليكم أيها الناس أن جعل في الأرض جبالا تثبت الأرض لئلا تضطرب بكم ولئلا لا تتحرك يمينا وشمالا وربنا قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وهنا قالوا القى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا أي وجعل الله في الأرض أنهارا تجري بالماء من موضع إلى آخر لسقي الناس والأنعام والحرف وهي شرايين الحياة وسبلا لعلكم تهتدون أي وطرقا ميسرة وممتدة تسلكونها بيسر وسهولة في قضاء حوائجكم وطلب معايشكم وغيرها رحمة بكم لتهتدوا بهذه الطرق إلى كل موضع تريدون الوصول إليه فلا تضلوا ولا تتحير قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجعل لكم في الأرض معالم ظاهره تهتدون بها في السير نهارا وجعل لكم النجوم في السماء رجاء تهتدوا بها ليلا وهذا كان نافعا في مجد من الزمن والآن تيسرت الأمور ثم تيسرت ثم تيسرت ثم تيسرت وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي وجعل لكم أيها الناس معالمة كالجبال وغيرها تستدلون بها نهارا ونجوما تستدلون بها ليلا على طرقكم في أسفالكم أفهم يخلق كمن لا يخلق أثمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا وتأمل أن الاستدلال بالنعم بها على وحدانيه الله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أي أفمن يخلق هذه المخلوقات العجيبة التي أنعم عليكم بها وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولا ينعم عليكم بشيء فتشركون معه في العبادة غيره فلا تذكرون أي أفلا تتذكرون أيها المشركون نعم الله عليكم وعظيم سلطانه وقدرته وعز معبوداتكم وأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضر فتعرف بذلك خطا ما أنتم عليه من الشرك بالله وتعرف أن المنفرد بالخلق احق بالعبادة كلها فتخلصوا له العباده سبحانه وتعالى قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وان تحاول أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي انعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعون ذلك لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها إن الله لغفور حيث لم يآخذكم بالغفلة عن شكرها رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي وإن تعدوا أيها الناس نعم الله عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها فضلا عن أداء شكرها وربنا جل جلاله قال الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فهذه النعم ظاهره وباطنه من الذي يستطيع ان يحصيها ابدا لا يستطيع احد ان يحصيها وتامل كم في جسد الانسان المخلوقات وتأمل هذا التنفس الذي يذهب ويعود وعمل الكليتين فقط في الكليتين قرابة مليون نصف فنسأل الله أن يحفظ هذه النعم وأن يجعلنا ممن يؤدي شكرها قال إن الله لغفور الرحيم أي إن الله يتجاوز عن عباده تقصيرهم في شكر نعمه رحيم بهم لا يقطع عنهم إحسانه من رحمته ومن أخفرته أنه لا يقطع عنهم إحسانه ولا يعذبهم بسبب تقصيرهم يرضى من عباده الشكر القليل ويجازيهم عليه الثواب الكبير فالسعيد هو الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستغل الإنسان مواسم الخير في طاعة الله تعالى ولا يقصر أبدا ومر في سورة إبراهيم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فشان الإنسان أنه ظلوم لنفسه كفار لنعم الله وربنا جل جلاله كما في هذه الآية غفور رحيم فينبغي على الإنسان أن يتوب إلى ربه دواما قال الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تخفون ايها العباد من اعمالكم ويعلم ما تظهرون منها لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها ينبغي دائما على الانسان ان يعلم بان الله يعلم عمله وأن الله مطلع على ظاهره وباطنه وان هذا العلم بعده حساب سيحاسبنا ربنا جل جلاله على كل لحظة وعلى كل خضرة من الخضرات وعلى كل كلمة وما من كاتب إلا سيفن ويبقى الدهر ما كتبت يده والله يعلم ما تسرون وما تعلمون أي والله يعلم أيها الناس الذي تخفونه في أنفسكم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 ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي والأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئا بل هي مخلوقة فكيف يكون إلها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 ليرموا معهم في نار جهنم أموات غير أحياء أي الأصنام التي يعبدها المشركون جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا فكيف تتخذ هذه آلهة وما يشعرون أيان يبعثون أي وما تدري هذه الأصنام متى يبعثها الله فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله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 إلهكم إله واحد أي معبودكم أيها الناس الذي يستحق العباد دون سائر الأشياء معبود واحد فلا تشركوا به شيئا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أي فالذين لا يؤمنون بيوم القيامة والجنة والنار قلوبهم تنكر ما أخبر به من قدرته وعظمته ونعمه وتنكر إفراد الله بالعبادة وأن الالوهيه لا تصلح لغيره لكنهم ممتنعون كبرا عن قبول الحق والإنقياد إليه والذلك كل من يعصي ربه فهو يعصيه كبرا على أمر الله تعالى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 اشد المقت لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اي حقا وهذا التعبير لا جرم يؤتى به للتاكيد بمعنى حقا ان الله يعلم ما يسره المشركون في قلوبهم من انكارهم الحق واعتقادهم الباطل ويعلم حقا ما يعلنونه من الكفر والمعاصي ثم انه سيجازيهم على اعمالهم الظاهره والباطنه انه لا يحب المستكبرين اي ان الله لا يحب المستكبرين عن توحيده وافراده بالعباده فهو يبغضهم وسيعاقبهم واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الأولين وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانيه الخالق ويكذبون بالبعض ماذا أنزل الله على محمد قالوا لم ينزل عليه شيئا وانما جاء من نفسه بقصص الاولين واكاذيبهم وإذا قيل لهم ماذا انزل ربكم أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين ما الذي أنزله ربكم من الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اساطير الأول أي قال المشركون لم ينزل عليه شيء وهذا القرآن الذي يزعم محمد أن الله أنزله عليه هو ما سطره الأقدمون في كتبهم من الأكاذيب والأباطيل والقصص التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل قال الله تعالى عنهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليكون مآله أن يحملوا آثامهم دون نقصا ويحمل من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جحلا وتقريدا فما أشد قبحا ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم وتأمل أنهم حينما كذبوا جاء هذا البيان هذا البيان عام يشمل كل من كان سببا في ذلك وأوقع آخر في لكن هؤلاء وقفوا أمام الدعوة وصاروا يصدون عن عباده الله فجاء هذا الذكر لبيان قدره الأمر وأن أفضل عمل يقوم به الإنسان الدعوة إلى الله وأن أخطر شيء أن يصد الإنسان عن سبيل الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة أي ليحملوا ذنوبهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي وليحمل المشركون المتبعون أيضا بعض ذنوب أتباعهم الذين يضلونهم فيقلدونهم بغير علم وذالك هذا خطير جدا أن الإنسان يكون سببا في ذنب بغيره ألا ساء ما يزرون أي ألا بئس ما يحمله المشركون على ظهورهم من الذنوب الثقيله فالإنسان يا أخواني يحذر الذنوب لنفسه ويحذر الذنب الذي يقتدي به الآخرون فكثير من الناس يرتكب الذنب ثم يقتدي به الآخرون بهذا الذنب ويحذر الإنسان أيضا باب الشر حينما يفعل الإنسان الشر فيقتدي به الآخرون بالشرق قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمشاعد رسلهم فهدم الله أبنيتهم من أسسها فسقط عليهم سقوفهم من فوقهم وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا وهنا يتنبه الإنسان على أن من كاد كاده الله قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد أي قد مكر الكفار الذين كانوا من قبل مشركي قريش بالقسل وأتباعهم وصد الناس عن دين الله فأتاهم عذاب الله الذي اكتث بنيانهم من أصله واساسه قال فخر عليهم السقف من فوقهم أي فسقط السقف على أولئك الكفار من فوق رؤوسهم فأهلكهم الله وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي وأتاهم عذاب الله بغته من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون إذ ظنوا أنهم في أمان منه فالإنسان يحذر الذنوب ويحذر التقصير والتفريط. من فوائد الآيات في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجملا ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه طبيعة الإنسان الظلم والتجر على المعاصي والتقصير في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله مساواه المضل الضال في جريمة الضلال اذ لو اضلاله اياه إياه بنظره أو بسؤال الناصحين أخذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشيء الوارد تدريجا فالإسان يحذر غضب يحذر الله ويحذر عذاب الله ويعيش بك خوف محبا لربه عاملا بطاعته هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته